بسم الله الرحمن الرحيم حم ام وال كتاب المبين ان انزلناه في ليله مباركه ان كن منذرين فيها يفرق كل امر حكيم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 إِلَٰهٌ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ فَرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ يَغْشَى النَّاسَ هَٰذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ شان لاد مہرقمین كَاشِفُ شاد ل إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنَّنِي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تُرْجَمُوا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 كَذَلِكَ وَآرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَمَا بَقِيَ تَعَالَيْهِ الْمَسْجِدُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ وَلَقَدْ جِئْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَذَابٍ مُهِينٍ مِنْ فِرْعَوْنَ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 هُم خَيرٌ أَمْ قَوْم تُعي وََّذينَ مِنْ قَبهِم أَهلَْنَاهُم إِهُم كَانوا مُجرمين وَماَا خَلَنَ السَّمواتِ وَالأَرضَ وَمَا بَنهُمَا ل عبين مَا خَلَقَنَاهُم إِلَّا بِالحَِّ وَلَ أَكثَرَهُم لا يَعمُون.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 طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم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 يَلْبَسُونَ مِن سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَقَابِلَيْن كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكهَةٍ آمِنِينَ لَّا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى